الموت يعري الانطبي الحق انش Obama! وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما Tì l love...